نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ونحن في بيت من بيوت الله نتلك كتاب الله ونتدارسه بيننا أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وأسأل الله تعالى أن يقال لنا في آخر مجلسنا قوم مغفورا لكم وأسأل الله أن يجزيكم خير جزاء على حضوركم وإنصاتكم وأنا أعلم أن الناس يحضرون إلى المحاضرات الشرعية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 الله عز وجل لما خلق الخلق فاو بينهم خلق الله تعالى الرسل ففاو ت جعل منهم اولي جعل منهم من وصل الى مرتبه الخله جعل منهم من هو اقل من ذلك فقال سبحانه وتعالى تلك الرسل هذه الرسل بين فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات اذا الرسل يتفاوت خلق الله الرسل ففاو ت بينهم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 لعلكم يستجعون لا لعلكم تعطشون لا لعلكم تظمؤون لا قال لعلكم تتقون اذا الصوم لم يشرع لاجل ان يتعامل مع البطن ولا لاجل ان يتعامل مع الفم الصوم يا جماعه فرض لاجل ان يتعامل مع القلب لعلكم تتقون والتقوى ها هنا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 قرابة الثلاثة أشهر أربعة خمسة أشهر يبدأ أحدهم يقول اللهم رمضان اكثر يا, يا ربي بلغني رمضان كما أن الآن طلابنا مثلا في أيام الامتحانات في الشهادة الثانوية تجد أحدهم يقول اللهم يسر لي أن مثلا أنجح بنسبة تدخلني للجامعة الفلانية نقول وين أنت الآن بقي على التسجيل في الجامعة أربعة أشهر بقي إجازة ثم يبدأ التسجيل يقول أنا أدري لكني أسأل الله من الآن أن ييسر لي القبول في تلك الجامعة هم من شدة اشتياقهم لرمضان كانوا قبل رمضان بأشهر يجعو أحدهم ربه يا ربي يسر لي أن أبلغ شهر رمضان وارزقني فيه الصلاة والقيام لأنه يخشى أن تقبض روحه قبل رمضان او أن يضل عياذا بالله او أن يحصل لأي لأ شيء يمنعه ويقول يحيى ابن أبي كثير كان من دعائهم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 لذلك انظر كيف كان الصالحون يتعبدون في غير الرمضان فما بالك برمضان يقولون ان رجلا من السلف باع جارية له لأحد الناس فلما اقبل رمضان عند سيدها الجديد جعل يعني سيدها الجديد يتهيأ بالطعام والشراب ويشتري المقاضي ونحو ذلك يعني يستعدون فقالت لهم ينزل بكم ضيف انتم تجهزون وكذا وتملؤون مستودع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 بعض البطاقات الاشتراك في بعض القنوات التي مشفرة نحو ذلك كلها تهي أهل أجل رمضان طيب أنتم ماذا أعددتم لنا في رمضان لو سألت هذه القنوات يلا ماذا أعددتم لنا هل أعدوا لنا مثلا نقلا لي مثلا حلقات تحفيظ قرآن في المساجد مثلا أو تغطية إعلامية لتفطير الصائمين الخيري الذي يقع في المساجد مثلا او تعليم التلاوة يوميا يالله درس في القرآن الكريم وترى في ناس يا جماعة إلى اليوم وصلت أعمارهم على الأسف إلى ثلاثين وأربعين وفوق ذلك ولا يعرف يقرأ قرآن واحد من طلابي في الكلية يقرأ قبل كم يوم لحطالب في الكلية يبغى يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تدري كيف قراءها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل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 إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي انا أصلا ما كان لي عليكم سلطان ما كنت أستطيع أن أمسك يدك وغصبا عنك أعطيك السيجارة غصبا عنك خليك تتصل على البنت والغازلة غصبا عنك تسافر إلى المكان فلاني في فاحشة أنا ما سلطان عليك إلا أن فقط دعوتكم وسوست في داخلك فاستجبتم لي لماذا استجبتم لي أنتم اللي إيمانكم ضعيف فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أنا ما أستطيع أن أساعدكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل انظر إلى التبرأ الذي يتبرأه منهم ذلك الإنسان ينبغي عليه أن ينأى بنفسه عن مثل هذه الأمور أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان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 انتهينا افتكينا من رمضان رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة انزفت الى مشتاق جب جب القوارير اللي كنا مخبئينها قبل رمضان وكذلك احدهم من كان مقيما على بعض المخالفات الشرعية لما اقبل رمضان ضاق صدره واخذ يقول اتاني شهر الصوم لا كان من شهري يعني الله لا يرده الله لا يجيبه ما الذي جاء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 قال ان اجلس وادع النبي صلى الله عليه وسلم واقفا هذا امر السوء اللي انا هممت به هممت ان اجلس النبي صلى الله عليه واقفا هذا عمره يا جماعه 12 سنه عباس ويصلي هذه الصلاه الطويله مع النبي عليه الصلاه والسلام وخجل أن يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال واقفا هذا يا جماعه في غير رمضان يود ان ظلام الليل دام له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 قام يصيح بأهله ويقول الصلاة الصلاة يعني قوموا صلوا قيام الليل الصلاة الصلاة ثم كان يقرأ قوله تعالى وأمر أهلك بإيش بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتكوى يقول مدام الله قال أمر أهلك بالصلاة انا أمرهم الآن بالصلاة وهذا السنة يا جماعة لذلك يعني حري بالأب وأنتم إن شاء الله كذلك حريم بالأب حريم بالأخ بالزوج أنه يأمر أهله بالصلاة يقول يلا صليتوا قوموا صلوا استيقظوا للصلاة يلا يا ولد أطلع للمسجد صلي يعني ما أجمل أن تسمع دائما كلمة صل صليت متى صليت لا تفتك الصلاة لأن الله تعالى يقول وأمر أهلك انا مطالب أني أمر إخواني وأخواتي وأمر زوجتي وأبنائي وأمر أهلك بالصلاة ثم قال واصطبر عليها يأتي إلى صبر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 ما يجوز الكتابة في المحراب يشغل الإمام ويشغل مصلين فقالوا سبحان الله هو ذا في محرابك كتابة أنت <تصفيق> قل حرام علم نفسك هو ذا في محرابك كتابة قال والله ما علمت بها قالوا سبحان الله أنت عشرين سنة إمام وتقفتها المحراب استوعتذل الله أكبر سمع الله للمحمده وتقول ما علمت بها قال نعم والله ما علمت بها قالوا كيف وأنت الإمام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 يقول رجل يقف بين يدي الله ويرفع بصره عن موضع سجوده ذلك تجد بعضهم الآن حتى إذا صلى ما يجعل بصره على موضع سجوده يطوف ببصره يمين ويسارا ثم يقول يا أخي سبحان الله نحن ما نستطيع نخشع في صلاتنا نقول يا أخي داؤك منك وما تبصر أنت المشكلة عندك أنت الذي لا تفدق السنة النبوية في صلاتك وبالتالي لن تستطيع أن تخشع مدى حالك على هذا عبيدها بالمهاجر كان أحد السلف الصالحين قالوا كان له أم مجوسية تعبد النار يعني مجوسية قالوا فكان دائما يدعوها إلى الإسلام يدعوها إلى الإسلام وتأبى عليه يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام بعد يعني الظهر وأكثر عليها فأبت عليه ذهب وصلى العصر ثم رجع فلما رجع من صلاة العصر في يوم جمعة بشرت وأم قالت يا ولدي أنا اقتنعت أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يقلون فقال الله أكبر وخر ساجدا لله فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس يقلون سجد سجود شكر بسبب استرحا بإسلام أمه فلم يرفع رأسه من سجوده حتى غابت الشمس فلما غابت الشمس رفع, بصره من رفع رأسه من سجوده محمد بن خفيف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 منها ثمان ركعات يقرأ سورة البقرة كاملة قالوا كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات قالوا فإذا قرأ بها في اثنتين عشرة ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم يعني هو العادة يقرأ في ثمان ركعات سورة البقرة وبقي لا يزال بقي ثلاثة عشر وهو يصلي ثلاثة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 يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليالي مرة يقول فمرض إمامنا فأمنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل أربع ليالي مرة فرأى الناس أنه خفف عليهم قالوا ماذا هذه الصلاة تختم بنا كل أربع ليالي الإمام الأول يختم بنا كل ثلاث ليالي لماذا أنت تختم بنا كل أربع ليالي شف يعني فعلا قم الليلة إلا قليلا يقول فرأى الناس أنه خفف عليهم يقول عبد الله بن أبي بكر عن أبيه يقول كان كنا, كنا نخرج من صلاة القيام في رمضان فنستعجل الخادم بالطعام مخافة طلوع الفجر علينا مخافة يطلع علينا الفجر نقول ونقول بسرعة, بسرعة نريد أن ندرك أن نأكل السحور قبل أن يؤذن علينا الفجر يقولون وكان القارئ يقول يزيد بن السائب كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة التراويح بالمئين يعني بمئات الآيات قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام من طول القيام الناس بعضهم يمسك عصى من طول الصلاة لكن مع سهولة الصلاة علينا اليوم وتخفيفها من الأهمة بحيث أن ربما أن أطول الإمام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 فتجد انه في في بداية الشهر اول رمضان تأتي لتصلي مع الامام فترى احيانا سبعة صفوف او ثمانية صفوف ثم بعدها بخمسة ايام تقل الى اربعة صفوف ثم بعدها اذا انتصف رمضان قلت الى صفين او, أو, أو صف ونصف ثم ربما اذا جاءت العشر صار العدد اقل الا ربما في بعض المساجد التي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 يقول يا قومي صلي ما في نوم العشر أواخر قومي يا حفصة قومي يا سودة قومي يا أم سلمة ما في نوم العشر أواخر قوموا صلوا قوموا صلوا تقول وشد المئزر من شدة خرصه على إدراك العشر وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في العشر الأواخر ليلة هي خير من ألف شهر كما وصفها الله تعالى في هذا بهذا في كتابه وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر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 سامه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة نزل جبريل وعارض القرآن راجع القرآن مع النبي عليه الله عليه وسلم مرتين في رمضان فلما راجعه مرتين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان هذا يختلف عن السابقات رمضان فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة نبي صلى الله عليه وسلم صام ثمانية رمضانات او نسعة رمضانات ترمضان كل الرمضانات جبريل يراجع مع القرآن مرة لماذا هالمرة راجعه مرتين تعلم صلى الله عليه وسلم أنه اقتراب أجله وفعلا انتهى رمضان حج عليه الصلاة والسلام رجع من الحج ابتدأ به صلى الله عليه وسلم مرض الموت بعد الحج ثم لبت عليه الصلاة والسلام مريضا حتى مات في ربيع الأول إلى ربه جل وعلا فكان جبريل له اهتمام بالقرآن في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم له اهتمام أيضا السلف كان لهم ذلك كان الزهري رحمه الله عالم من العلماء الحديث قالوا فكان إذا دخل عليه رمضان أوقف جميع الدروس عند درس مثلا شرح للبخاري درس شرح مسلم دروس معينة يحدث بها دروس معينة يحدث بها فكان إذا دخل عليه رمضان أوقف جميع الدروس واشتغل بالقرآن يقول هذا شهر قرآن ما هو شهر محاضرات ولا دروس هذا شهر قرآن قتاده رحمه الله كان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 قلت لهنا يا أبو فلان أبو عمر كيف تقرأ بالله خمسة أجزاء كل يوم قال والله أنها أسهل علي من الماء يقولوا انا طالع الكلية يعني ربع ساعة أقرأ لي جزء إلا شوي وأنا راجع من الكلية أكون خلصت جزء ونصف كل جزئين وأنا داخل مكتبي وأدور كشف الطلاب أكون خلصت ثلاثة أربع صفحات من, من, من كثرة جريان القرآن على لسانه أصبح الأمر سهلا عليه فلما يأتيك بثل قتادة رحمه الله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 اختبار وشغلت العدات أشوف كم يأخذ مني وقتا وقرأت قراءة ليست سريعة جدا ولا بطيئة جدا يعني مثلا هكذا الافلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه وذل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون أولئك إلى آخر الآيات قراءة ليست سريعة جدا ولا بطيئة فاستغرق مني بالضبط 21 دقيقة قراءة جزء كامل بمعنى أن الذي سيقرأ يوميا عشرة أجزاء سيستغرق منه من ثلاث إلى أربع ساعات يعني لو مثلا جلس بعد صلاة الظور في المسجد ساعة اضمن أنه سيقرأ جزئين ما فيها كلام قبل صلاة بعد صلاة العصر جلس ساعة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 يعني مئة وسبعين حسنا طيب إلى سبعمائة ضعف إذن أضرب الواحد بسبعمائة أضرب سبعة عشر بسبعمائة انظر كم يطلع عندي في العدد بلا شك أنها أجور عظيمة يتعبد الإنسان فيها لله تعالى ويؤجر وأخبر صلى الله عليه وسلم عن رفعة صاحب القرآن فقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضله قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي اقرأ وارتقي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 لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يوما أقبلت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها النبي صلى الله عليه ما رأخذ أنه يتزوج فسكت ما قال لها لا سكت ففهمت المرأة لا يعني فقالت يا رسول الله أنا وهبتك نفسي أريدني أن يتزوجك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أدباً ما يريدها لكنه أدباً سكت ذهبت المرأة وجلست مع النساء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 إزاري يقول الراوي ولم يكن عليه رداء هم كانوا يلبسون إزاراً ورداءاً كلباس الإحرام من شدة الفقر الرجل ما عنده رداء عنده إزار بس فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما, بي وما تصنع المرأة بإزارك يعني تخلع إزارك وتقول هذا مهرك وأنت تبقى هكذا عاري إن عطيتها إزارك بقيت من غير إزار أنت إلتمس ولو خاتم من حديث اذهب دبر أي شيء لو خاتم حديث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 وبدأ يطلع عنده بعض الأفكار الغريبة وبعض الأمور وأنا مستغرب منه إلى آخر ذلك قل طيب نجلس مع الولد نتكلم معه جاء الولد وجلس بين يدي كيفك يا محمد قال والله بخير محمد تعرف عربي الولد يعني من سنوات طويلة في الدنمارك وأكثر احتكاك بالدنماركيين أكثر, اكثر من احتكاك بالعرب قال نعم أعرف عربي لكن لا تتكلم فصحة أعطني شوية هيك وما هيك حتى اقدر أفهمك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 بدأت أناقشة بها المناقشة طيب أفرض أن الله كذا عقليا الولد ما هو راضي يستجيب طيب ليش الله شو بدي أنا تعبني أناقش أناقش تعبني قل طيب تعال جنبي هنا قال شو بدك تعمل قلت ما باباكلك يعني تعال جنبي تعال بجانب. جاء الولد وجلس جنبي قل في نفسي هذا عنده جني دينمركي بغالنا نقرأ عليه قرآن نطلح الجني منه لا فجاء وجلس جنبي فوضعت يدي على صدره وقرأت عليه الآيات التي فيها تعظيم الله قل أإنكم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 وبدأت أقرأ الآيات التي في سورة الأعراف وغيرها من الآيات كلها في تعظيم الله عز وجل بدأ الولد ينتفض ويبكي قلت في نفسي سبحان الله كل هالنقاش اللي ناقشته ولا نفع يعني يضحن الحب اللي في رأسه إلا بالقرآن فبدأ ينتفض ويبكي بعدها بعشر دقائق وقفت قراءة خفتي موت بعد وارطوني هنا كنت وقت بقراية وأرجع للرياض وأنت سالم عند قلت لها ليش بكيت؟ لماذا بكيت قال ما أدري طيب ليش قال ما أدري ما أدري قل طيب ممكن أكمل قال إذا بدك قل طيب بكمل إلا بدي أبكمل قرآن هذا وبدأت أقرأ عليه تكملت سورة بدأت أقرأ عليه سورة الفاتحاه الـ الـ وآية الكرسي مرارا بدأ ينتفض ويبكي وبكى حتى أبوه معنا فلما انتهيت وقفت قلت لها له بقي عندك شي في رأسك ليش ربي خلقنا وما بدنا نخلق قال لا. قلت كل الخرابيط اللي هنا راحت قال ايه كلها راحت قلت ليتك والله عندي في الرياض أجلتك جلت لحد ما يروح اللي فيك لكن حد الدنبرك حقوق إنسان وما حقوق إنسان وتعمل لنا قضية خلنا هادئين ويا غريب خلك أديب قلت الان ما بقي شي في رأسك قال لا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 ليست المسألة فقط ترداد لآياته دون أن يكون هناك فقه بل يقف الإنسان فعلا عند عجائب ووقوفا حقيقيا لأجل يؤثر في نفسه وأن يؤثر في الآخرين فهذه هو الإخوة ما يتعلق بتأثير القرآن سواء في تأثيره على الآخرين أو في تأثير المسلم على نفسه بهذا القرآن إذا قرأه وتعبد لله عز وجل به وعلم أنه معجور عند الله تعالى إن أعطى هذا القرآن حقه كما كان السلف رحمه الله تعالى يفعلونه مثل ذلك أيها الأحبة يقول عبد الله بن مسعود لا تنظر إلى الهالك كيف هلك ولكن انظر إلى الناجي كيف نجى ليست العبرة لما يدخل علينا رمضان أن تلتفت فترى كثير من الناس ربما ضيعوا أوقاتهم في رمضان بالنظر إلى تتبع ما يعرض في القنوات أو غير ذلك لا تنظر إلى الهالك كيف هلك الله تعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لكن لا تنظر إلى الهالك كيفالك لكن انظر دائما إلى الناجي كيف نجأ انظر إلى من وفق لاستغلال رمضان وإذا جلست في المسجد بعد الصلاة العصر تقرأ القرآن فلا تنظر أيضا إلى من يقومون اللي يقرأ صفحتين ثلاث من القرآن ويقوم لا انظر إلى الجالسين وقل لا تقول في نفسك انا أحسن من هذا قام وقد قرأ خمسة فعات انا سأقرأ ست وأقوم لا بل قل أريد أن أكون مثل فلان الذي يقرأ مائة صفحة ومائتين صفحة من كل يوم انظر دائما كما قال عليه الصلاة والسلام إلى من هو خير منكم في أمور الآخرة ولا تنظروا إلى من هو دونكم حتى يكون الإنسان أكثر حرصا على أن يستجيب الله تعالى له وأن يكون مؤثرا سواء في نفسه أو مؤثرا أيضا في الآخرين أيها الحدة ختاما ليس المطلوب فقط أن نتأثر نحن بأحوال من ذكرنا من الصالحين وأن نحرص على رمضان كلا بل الذي أطلبه منكم أنتم وممن تبلغه هذه المحاضرة ما هو أبعد من ذلك أنا أعلم الذين يحضرون المحاضرات الشرعية هم خيرة الناس وكذلك الذين ربما يتابعونها أو شاهدونها هم من خيرة الناس ولو تكلمنا مثلا عن النظر الحرام عن تفريط القرآن أعلم أنكم إن شاء الله لا تقعون أنتم في هذه المسائل لكننا نتكلم بها لأجل أن تكون أنت داعية لغيرك لأجل أن ينتبه إلى هذا وأن تكون مفتاحا للخير يعني لو أقنعت إنسانا أن يختم القرآن في رمضان مرتين ثلاث يكونك مثل أجر قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لو أقنعت إنسانا أن يلغي القناة الفلانية على الأقل في رمضان قل يا أخي أنا طالبك على الأقل في رمضان على الأقل في رمضان بالله عطني الريموت كنترول وبرمج الريسيفر الذي عنده جهاز استقبال البث برمجه أنك تحدث أربع خمس عشر قنوات من القنوات الفاسدة قل يا أخي أرجوك على أقل في رمضان شهر الخير والبركات أبقي بس أربع أو خمس قنوات او أو عشر قنوات أو كذا من القنوات الصالحة التي تدلك على الخير وتدعوك إليه أرجوك يا أخي على أقل في رمضان 11 شهد أنظر لكن على أقل في رمضان يا أخي تقرب إلى الله تعالى لأجل أن يعود نفسه على تركها حتى بعد رمضان أن تكون دائية لغيرك إلى الخير ليس فقط أن تصلح نفسك كلا بل أحرص أيضا على أن تصلح غيرك لا تكن ممن قال إذا بدت رويانا فلا نزل القطر يقول مدام أنا عندي موايا في البيت وأنا رويان الناس يموتوا من الجوع أنا ثم من بعد يطوفان كلا بل الإنسان يحب لأخيه كما يحب لنفسه أسأل الله أن تبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه حسن الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن وأسأل الله تعالى أن يجعلنا كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا يوم القيامة في جنات عدن اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك أن تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدعم بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا درية صالحة رزقته اللهم لا تدعم بيننا من عليه ذيل أو يبحث عن وظيفة أو دراسة أو مصد رزق أو زواج إلا يصرت له ذلك ذلك ووسعت عليه عليه يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه اللهم يا من كشف الضر عن أيوه ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب نسألك ربنا من الخير كله عاجله واجله ونعود بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيو واجعلنا المتقين إماما يا رب العالمين هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم وصلى الله وسلم وبرك على